قال عيسى بن مريم الله ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا قال عيسى بن مريم الله تقول لنا عيدا لأولينا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير راجتي تقول